و احنا لسه قدامنا يوم الاثنين القادم ان شاء الله باقي اليوم وباقي يوم الاثنين اه ان شاء الله انا حتى أجلت صفي عشان خاطر اكون موجود يوم الاثنين معكم عليكم السلام شاء الله يوم الثلاثاء باذن الله ااا كنت اودي لو ان في مجال نزيد يوم هننخلص الكتاب الأدب ولكن يعني انا كل اللي فات كتب ورتب بقل بس أنه يصور ويوزع عليكم هنشوفهم هيعملوا اختبار ولا بدون اختبار ولذا كان عندكم رغبة للاختبار فأنا رتبت كتاب الأدب كمتن من راضي الصلاحين وضبطته في ورقات هنوزع عليكم والشرح اللي احنا شرحناه رتبناه إلى, إلى المحاضرة الماضية مكتوب وجاهز واللي ملع من التصوير بس ضرق الوقت فلو كنا هنأمل أنا في درس الفقه في جامعة المنشية يوم الجمعة بعد العشاء المرة الجاهة تكون المرة الأخيرة وهنديهم المذكرة هي جاهزة الآن زي ما دناهم الصيام واختبرناهم بعد رمضان نعم هنديهم إن شاء الله بإذن الله المرة الجاية كتاب الحج هي أصلاً رسالة مطبوعة بس لما نفدت صورناها وهنوزعها لهم بسمها فتح الطريق إلى البيت العطق فهيكون اختبارها إن شاء الله بإذن الله بعد الحج إن شاء الله وكتاب الفقه ده اللي هو إحنا رصدين له جيزة الأولى عمر في شهر رمضان القادم بإذن الله والجائزة الثانية ندفع له نصف أجر عمر والثالثة والرابعة والخمسة ربع أجر عمر والباقي كالعادة إذا ما نشتغل كل مرة مجموعة من الكتب القيمة التي تفيد طالب العلم نعم؟ لا لا في كتاب جزاك الله خير بارك الله فيكم في كتاب الفقه يوم الجمعة في المنشي فيه قدوة للدروس والكلام ده مبين في القدوة اللي احنا كل من يلتحك بنا يدلوا المذكرات السابقة يعني احنا خلصنا الطهارة وفي ناس اختبرت من فترة قريبة والجزء اللي خلصنا في الصيام في الصلاة بقي فيه جزء لان احنا كنا توقفنا عن الصلاة عشان خاطر الصيام وخلصنا الصيام كنا بدلا من خلص الصلاة نخلص الحق وان شاء الله بإذن الله المرة الجاية بنخلصه ونبقى ماشيين مع المناسبة اللي احنا فيها موجودة وجاهزة وان شاء الله بإذن الله يبقى يدخل معاهم البجان مفتوح الغرض منها يا جماعة احنا عملنا الموضوع ده اول حاجة تحفيز الناس على طلب العلم الامر الثاني على حب المساجد والارتباط بها الامر الثالث نربطهم في الجوايز بالكتب ولكني ما جبت حاجات غير كتب اصبط لنا بس انت موضوع الكتب فيعني دلوقتي اظن ان اللي مشى معايا في كتاب رياض الصالحين في المجمع عنده مجموعة قيمة جدا من الكتب عنده أكتر من كتاب تفسير عنده أكتر من كتاب فقه عنده كتاب رياض الصالحين عنده أكتر من كتاب في الأداب عنده مجموعة طيبة المفروض أن المساجد تفتح والمكتبات تفتح والناس تجنس الله يمستعب نكلمه إن شاء الله شهد من الكلام إخواني بارك الله فيكم وأخواتي إن إحنا المقصد أن إحنا نحض الناس على الخير حتى هذه الضغارات العلمية الغرض مها تنشيط الناس وترغيب الناس وفتح الأبواب أن الناس تطلب العلم الشمع يعني أنا وانا جاي الآن صدر ضج جدا من تصوفات الأولاد على البنات وهم خرجين الآن من أم يعني سيء للغاية دولة لو الناس دولة فيهم ترغيب للمساجد والدروس ما كانش حلوم بالشكلة اللهم استعن ااا فالشاهد اخواني اذا هنشوف اخواننا فاذا كان اختبار يخصني فقط هيبقى بعد الحج ان شاء الله بعد العيد باسبوعين وتوزع عليكم مذكره كامله ويبقى اختبارها ان شاء الله بعدين الله يكرمه الله, الله يسلم الله لو ان في اختبار وهما هيمشين ب هجهز الاسئله في اللي احنا بحيث ان هي نبقى مع الجماعه لأن نوصل لنبين ان إياد الله مع الجماعه بحيث ما نبقاش ايه لو في مجال ان هم كله لبعد العيد يبقى شيء جميل بحيث ان الواحد استفاد في الشهرين اللي فاتوا ماده علميه وشاف نفسه فيه شاف نفسه فيه ما الله الان باب المحافظه على ما اعتاده من الخير الواحد لما تجيله لحظات ايمانيه كده تلاقيه مقبل على عباده يحاول أنه يمسك فيها ما ما يسيبهاش ويواغب عليه لأنه من عادة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا إيه أثبت وكان عمله ديمة صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإنقل فشيء جميل جدا إنك إنت لما تجيلك لحظات وتبدأ بخير وكذا إنك تواضب على هذا الخير ولا تتركه زي إيه جماعة مثلا ما يفيش واحد بقول لك مثلا إيه أصلي شوية الصلاة الخمس وسيف لا دي فريضة دي يجب عليك إنك تأديها لكن من أبواب الطاعات زي إيه مثلا واحد مثلا مبين عز جل أعانه ومواضب على السنن القبلية والبعدية نقول له إيه استمري بقى مواضب إنه يصلي شيء من الليل استمري بقى صلاه الضحى لا مش كده لا لا لا ما لا. النبي صلى الله عليه وسلم غير لكن احنا بنواظب ان دي سنه من النبي صلى الله عليه وسلم من من المؤكدات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم هو لها فضائل كثيره جدا واذا كانت وقت الظهيره يعني وقت العاشره تقريبا اللي حددها النبي صلى الله عليه وسلم حين ترمض الفصال طرمت من رمضاء من شدة الحرام والفصال اللي هي ولد الناقة الناقة الصغيرة لسه صغيرة من شدة الحرام لا تقدرش تقف ودي تقريبا في الساعة عشر دي صلاة الأوابين يبقى صلاة الأوابين عليكم صافر دي حاجة تانية آه. بسم الله احنا نقول بركة الله فيكم إن الواحد لما يعتد خير يواظب عليه ربنا عز وجل أكرمه وخرج رمضان ألن هبدأ أتنشط وصوم اثنين وخميس يحاول أنه يواظب ويداوم قال مثلا هصوم الأيام البيض يحاول هو يستمر ما يبقى شيء كده ومرة كده فهذا المقصود من عنوان الباب المحافظة على ما اعتاده من الخير ثم ذكر آيات منها قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه إن الله لا يغير ما بقوم من الخر أو الشر من الحل اللي هم عليه إلى حل أخرى حتى يغير ما بأنفسه عشان كده أنا بقول وده بيزع على الناس جدا مني لكن اجتهت ولا نفض على أحد ولا نخطر الآخرين إن مصر يعني تصير إسلامية أو على المطلوب اللي نتمنى بالانتخابات ولا بمجلس الشعب والشعب ولا بالأحزاب ولا بالسياسة ولا بإبعاد الظالمين فقط لازم القاعدة العريضة لازم الناس كلهم تدين الدين لله تبارك وتعالي أهو حسن مبارك رحمة شعب دين وحنا في شعب الآن والدنيا لسه زي ما هي الظلم لسه زي ما هو والغش زي ما بتعملش. كل الحياه ماشيه زي ما هي لكن اللي احنا بنقول عليه ان الناس القاعده العريضه اللي احنا بنخاطبهم وانا بقول لهم مساجد احنا بتقعد دعوه إلى الله احنا بتقعد دروس ومحاضرات خطب وجماعات يبقى العمل اللي ربنا عز وجل شرفنا به نقوم به ما نسوبش بقى ونروح مكان تاني إن الله لا يغير ما بقوم على ما هم عليه من خير أو شر حتى يغيروا ما بأنفسهم من الأحوال الحسنة أو السيئة عايزين نغير المجتمع لمجتمع صالح لازم نغير الناس للصلاح والطاقوة وانت لو جبت واحد الآن وساس الناس بنضم معين هتلاقي معارضين معارضين لو جيت دلوقتي واحد قالها نطبق الشريعه 100% هيلاق له اعداء ولا كتير قوي طب الناس دي معنصره تلاقي الناس بتذم الطائعين يقول لك الدوله دي بتوع مذاهب بس ده اللي بيصلوا شويه حراميه الدين في القلب مش في الاعمال صح ولا لا اهو ده فبتسمع كلام كتب جدا بتسمع مفاهيم مغلوطة بتسمع يعني معتقدات باطلة بتسمع ناس بتدفع عن الباطل وتجائر عليه كنت بتكلم عن شخص معين بدون ما نذكر اسمه بقى لأنهم مزعروا لما جبتوا اسم وانش كان شرعاً ما بقى اي حرك ولا بأس قالوا ازاي ده فيه خير أنا مليش دعب خير المشكلة دي اللي انا بقول عليها غلط ولا مش غلط قالوا غلا خلاص احنا بنتكلم عن الجزئيه دي مش بنتكلم عن حاجة تانية وده موجود في الشارع النبي صلى الله عليه وسلم قال اما معاويه فصعد واما ابو ابو الجهنم فكان ضرب للنساء او لا يرفع لا يسطط يعني مش معناه اني لازم اقول والله ده طيب ومحترم وفي خير بس غلط في كده هذا منهج الموازنات مش عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افتتن ان انت يا معاذ قال لي ابي ضر رجل ضعيف أعيرته بأمه إنك رجل امرع فيك جاهلي فواحد طلع كده وعمل بينامج وحط اسمه وجاب الغلاط لازم نهض عليه صح ولا لا؟ عشان الناس لأن بعض الناس يا كانت تكفيه النصاة وكده بعض الناس يقول لك ده النصاة ده لا خوش شك واحد تاني بيدافع عن نفسه اللي اسمه بلال فضلي ده ولا فضلي بلال اسمه ايه؟ بقول يعني انا اكره رحمه ربنا اني او إن يعني يقصر الجنه على المؤمنين فقط كفي مفيش في الكلام ده انا مش بقول انك كافي انا بقول ده راجل جاهل لابد ان يبين له وان تقام عليه الحج بيدافع عن باطل وقضيه خسرانه يعني فانت لو جبت دلوقتي واحد مهما كان صلاح وتقواه وتحط رئيس جمهورية ولا رئيس مجلس الشعب ولا يسن القوانين ولا هيجت حاجه هيقول الصلاه اساسي هم يقول حتى يقول ده في السعوديين بيص... بيخلوا الناس بيبغوا مؤمن على صلب الضرق الله هم بيغموا الطائعين ولا بيغموا العصاه طب انت بتسموهم ليه واخد... واخدين بالكم من المساله ولا مش بالكم فالشاهد من الكلام إن إحنا نعبد الناس لدين الله أزاجاً والناس تلتزم منهج الإسلام هتلاقي الضابط مسلم هتلاقي المحايمة مسلم والواندس مسلم والقانون مسلم ورئيس البلد مسلم وكله مسلم صحيح صحيح علي بن أبي طان قال له إحنا كنا بعيتهم وأنتم رعية هلو كثر الفتن في زماننا لأننا أمير المؤمنون رعية أشباكم وأمثالكم فالشاهد إخواني بارك الله فيك والله يعني دليل مؤفق جدا وفي مكان آه يعني حتى وهو علي بن أبي طالد أسد الله الغالب ربي ببيت النبور ومع ذلك الأمور برعية فكذلك هن ان الله لا يغير ما بقوم حتى ما ثم ذكر قوله تعالى ولا تكونوا المثال ده جميل جدا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه ايه انكاث تغزل وتتقن وتظبط وبعد ما تخلص هم عامله وتمزق فبقول لك لا انت بقى ماشي في خط كمل على نفس الخط تلاقي الواحد ما شاء الله زي مثل الناس في رمضان يقول لك والله أنا صمت النهاردة وقرأت لي جزئين ثلاثة من القرآن وقلت أذكار الصباح والمساء الليل بقى لمزاجي شوية تلاقي كده أقول لك والله إذا نحن حجنا وعملنا حسنات بقى ناخد راحتنا شوية تلاقي الناس أفهمها كده مثل بالضبط ما ضربت لكم مثلا برجل مرت عليه عربية برتقال فسرق برتقال ثم مر عليه مسكن فأعطيه له فأحد يعني شفه وقال له أنت بتعمل إيه يعني قال صرقتها فكتبت سيئة وأنفقتها فكتبت عش فلي عند ربنا تسعة والله هو عمل كده بمعتقد فقال لا صرقتها فكتبت سيئة وأنفقتها لم يكتب لك شيء لأن الله طيبنا لا أقبل ولا طيب بعض الناس, بعض الناس يفضل يشتغل الحرام طول السنه ويجي في رمضان ينفق نفقه ما لهاش اول من اخر وتلاقيه ايام الحج اول واحد يحج يظن ان هو نفسه من نجسه ما تكذب من معصيه ربنا الواحد ماشي في خط يكملوا ياخذوا كله مش على مزاجه ولا هواه كذلك ايضا ذكر قول الله تعالى وَلَا تَكُونُوا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ من اللي أُوتُوا الْكِتَابِ من قبل؟ اليهود والنصار اللي مدوخن فطالق هم يعني قتلوا الأنبياء ما يدوخناش إزاي أنجس الدماء سبوا الله استغفى الله العظيم تخيل بقى يعني أما يقول لك ده واحد مجمم بيعمل ايه بيأتي للناس أو بيق الأموال الناس يعني إجرام العلي أوي مع الناس فما لك بقى إجرامه مع الأنبياء والموسلين فما بقى تجارعه مع الذات العلي دي بايده ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتابة من قبله فطال عليهم الأمد يعني إيه الأجل والعمر يعني والزمان والوقت فقست قلوبهم قَسَتْ قُلُوبُهُمْ تَرَكُوا الْعَمَلُ وَرَكَنُوا إِلَى الْدُّنِيَ إحنا فين؟ ساعتها يحلها ألف حلال خلينا نتمتع الوقت وبعدين يعني أنا يعني اللي تحط ده في بعد الثورة يومين ثلاثة وزي وتشال بعده منه واحد يومين ثلاثة وتشال إنت لما تيجي بعد منه إزاي تتمسك في الغزارة كده وتظن إن هي بقى ملكة أبدي وإنت شفت اللي قبل منك تشال بعد ساعة أو لساعتين صح ولا لا يعني انا بقول يعني يعني مرات أفكر يعني هو بعد كل اللي حصل لحسن مبارك ده ما يتوبش فبقول ده هو اصلا اول ما جه على الكرسي جه ازاي جه ازاي حسن مبارك على الكرسي ها ها بقتل اللي قبل منه قدامه ووصاصه جت في ايده يعني المفروض يقعد على الكرسي وهو محترم اللي اتشال من على الكرسي وهو قاعد عليه تخيل انت بقى كده ها ما في مسجد بدون ذكر اسماء قالوا لي بس اصل الايه الامام خدوه ثلاث اربع ايام في امن الدوله هنا فصليت فواقف مكان اقول سبحان الله اللي هو بقف بالمكان دهوت عند بتوع المجيمين دلوقتي يعني بينه وبينه ان هو أبقى في نفس المكان ما هو لو وقفت مكانه في الامامه يبقى اقف مكانه في الايه عند الناس فتلاقيك الواحد واقف خايف ها فالمفروض ان إنت لما تقف في مثل هذا الموقف أنا جاي مكان واحد تقتل أنا جاي مكان واحد يعني فضح هذه الفضيحة في يوم مصر وعز لمصر وقدام جنوده أتباعه يحصل له المنظر ده درس كبير جدا ولا مش درس ده, ده يا جماعة استفاد منه أهو. الواقع خير يشاهد أنه ما خدش بال عشان كده قالوا إن أكبر ذنب يرتكب في حق الله الغفلة الغفلة شوف حتى ربنا عز وجل هو بيضر بالمثل بغ... فرعون بقول إيه اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك وإن كثيرا من الناس عن آيتنا آه وحادي أعد فيك أقول كل الجنود غير أهوة اللي طلع ليه ما حفكرهش إحنا عمنا جئين بقى عاملين متحف ووسياحة والناس تشوفوا تتفرج ومشي حالك ولم نستفد من الدرسة ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى فما رعوها ايه هي ايه اللي هي دي بصوت ايه دي لا؟, لا ها السمات اللي الله فيك ما شاء الله تمام لا ما شاء الله فين النهارده يا ابو ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ده أن عايزك كأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبك به خلي الخطاب ده لك شل عبد الله وحط اسمك وجه الخطاب لك عن عبد الله بن عمر بن العاصر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق عليه انت كن بنقوم في رمضان ومبسوطين جدا وبنصلي طاوح بعد العشاء وتهجد في الليل وبنبقى مبسوطين جدا ولا حد بيقى مش مبسوطة جماعة بل من الناس كمان اللي بيزود التنفل بين الصلاطين يقول لك مش كفاية طاوح لغاية ما تيجي التهجد ها عدى صلي وتيجي العيد ما يصليش حتى الود مش جباح صلى جماعة بنشوف الناس كده ها؟ بص هو ممكن ما يقومش اللي نفسه صح والله ف لابد ان ينتبه فاحنا اكلم نفسي اقول لنفسي باسمي لا اكون مثل فلان فلان ديت ان وصلنا يعني ذاك اي انسان شخص ما سواء بقى ذكر اسمه او ما ذكر المهم العبره ايه العبره من وراء هذا الكلام الدرس المستفيد ايه معض الناس يقول لك هو فلان ده طب هو كان بعمل ايه وانا حصله وانا ل... يا عم احنا مش نجح بكلام ده بقى طيب بعض الناس يشغل نفسه بمسائل غريبة جدا يسيب لب الموضوع ويسيب القضية ويفكر في اي حاجة تاني كان يقوم الليلة فترك قيام الليل هذا قال المخابي حديث الف ومسلم الف إحنا هنمشي شوية مش هناخد كالمعتزة ما قلت لكم مرة اللي فاتت بحيث ان احنا قدر المستطاع نمر على الاحاديث الباقي طبعا احنا المذكبة هتكون كافية هوفية ولكن احنا بنشرح اللي نفك وموز الكلام طبعا نستفيد من الكلام ده تحط بقى مكان يا جماعة العباد زي ما احنا شلنا عبد الله وحطينا اسمك شل بقى قيام اللي نحط اي حاج تليه بعض الناس يتنشط لطلب العلم وبعد ما يبدأ يحط رجليه وكده يقوم ايه؟ يكسل ويطرك وينزي مش ده بحصل يا دكتور؟ بحصل تلاقي واحد اتنشط يومين؟ يقوم مسكلك تابين ما خلصهم في ليل وبعدين يقعد بقيت السنة كده يمسك المصحب في مامضان يختم عشر خمستاشر ختم ويفضل السنة كلها ما يختمش ختم احوال بنشوفها من الناس فانت بقى تخط نفسك شيل عبد الله او انت عبدي لله يا عبد الله يقصد بك أنت وأمت الله يقصد بك أنت أنك ما تكونش مثل فلان أو فلان كان يقوم الليل أو كان يتعلم العلم الشرعي أو كان يقوم على النوافل أو كان يتصدق يعني أنا أعرف ناس مثلا أول ما بيحصل إفاتب بتاعه بيبقى عنده جزء كده مخصص لطلبة علم لكتب لصدقات لكذا ولو شيء يسيب يا جماعة ولا شيء بسيط حتى نعود عيالنا في البيت على كده وبالمناسبه احنا يعني في رعايه الاسر في هنا في حي المنشيه عملنا تغييرات كتيره وخدنا مكان وحطنا مكتب وحطينا اشخاص ثابتين يوميا وكمبيوتر وانترنت وطابعه حتى عملنا كمان يعني كروت عضويه جميله اهيت شكلها لكل عضو فيها بطاقه عضويه اهيت واخد بالك اه شكلها جميل نعم المهم يعني الشيء من الكلام برك الله فيكم أن الواحد يفتح أبواب الخير ويدوم عليه ويثبت عليه ويستمر عليه ولما وي يجد خير بعض الناس تلقيه شغله عينه لا ترى إلا العين والنقد أنتوا أعملتوا أين أنتوا أعملتوا أي حاجة الناس أعدتوا لا حتى مش وضعها الاخطاء لا يرى يعني, يعني ايه الناس سهرانين طول الليل مثلا شغالين وانت بدل ما جزاكم الله خير الله يحييكم اسعدكم بحاجه محتاجين حاجه لا والله انتوا ما انتوا كل شغلكم غلط يعني تكسر ايه يعني تحطم معنوياتك تخليه يعني يعني بدل ما تقول له كلمه طيبة لانه هو اصلا بيشتغل بلا مقابل وهو مش منتظر المقابل من الناس لكن لما يلاقي رد بفعلك كده زي بعض الناس قولك انت جيب له دولة بس طموح سيمين مفيش احمد ربين ماني لو ما جبتلكش مش يجيلك حاجة خالص احنا عايفين ان يعني رضى الناس دي حاجة يعني ده محال حتى مما يضر في الامثال الكبار في السن يقولك ايه واحدة حبت طرض الناس في فرح بنته فعملت كحكة وحطت على كل كحكة حتة دهب عمكوا شفت كحك بدهب حاجة ما حصلتش فيقوم الناس ياخدوا الكحك شوف الست البخيلة حتى حط حت الدهب صغيرة ازاي عملت ولا ما عملتش هو ايه في ناس كده لا طبع إلا ايه العيب والسنة لا يعف إلا المذمة وده غلط النبي صلى الله عليه وسلم من عادة عكس ذلك إنه صلى كان يبني المجتمع وكان يمدح في مواضع التي تستحق ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة عمر في الجنة أثمان في الجنة وعد عشرة وقال لي لبلال سمعت ودفن عليك في الجنة وقال لثابت ابن قيس كذا وقال لفلان كذا وقال لفلان كذا وفلان كذا من باب يا جماعة يشجع الناس ويقوى الناس ويقولوا منتوا على حق وخير بدأت دمس اللي هو بتاع الظهر النهار دو قلت له يا جماعة جزاكم الله خير ان انتو صلاة الظهر وما تستعجبوش ان انا بقولوكو كده اه صلاة الظهر فرد بس احنا لازم نشجع بعض عايفين ليه لان احنا خلينا مت واحد في الشرع كم واحد ما صلاهش الظهر الاف وتمر الصلاة بعد الصلاة هو مش اخد باله ويمر اليوم بعد اليوم مش اخد باله ولو ذكرت يقول لك بعدين ويجيب لك حجج واهية واعذار ما لاش اي قيمة صح ولا لا جماعة فنحن لازم نبغى بالناس نحن محتاجين في هذا الزمان الكلمة الطيبة هي الكلمة الطيبة صدقة كما سيأتي معنا الحديث بعد شوية دائما وابدا لكن نحن في أمسل حاجة إليها الآن حتى لو شفت شيء يعني خلي فيه لطافة في الأداء لطافة في العرض زي ما قلنا قبل كده القول الحسن اللفظ حسن وهيئة اللفظ حسن أنا ممكن أقول لك اتقل لك إني بشتمك صح ولا لا وممكن اقول لك سلام عليكم تقول يا بيتك ما قلت فلا بد ان أنا مع الكلمه الكويسه الهيئه كويس وده شيء مطلوب جدا الان فنحط فيها كل الامور بعض الناس يتعامل حسن فيبدا يشوف ان الناس بتغلط عليه وتعدي والله العظيم لو ابيكم بعدين منكم القديم والجديد غلط انت تستمر على ما انت عليه من حسن خلق وتجتهد مع الناس قدر استطاع ان هم يكونوا مثلك على حسن خلق طبعا الحديث مليء بالفوائد مثل ان الواحد على يداوم على العمل الحسن ان هو ترك معتاده الإنسان من عبادة او عمل صالح دليل على عدم الاكتراث بالطاعه وانشغال القلب على الله تعالى عن الله تعالى ثم قس فطلع عليهم الامد ايه فقست أما تلاقي نفسك تترك تترك تترك يبقى ده مؤشر خطر يا جماعة في حاجة عندك غلط لازم تضبط كل ما تزود الخطى لله وتزيد الأعمال يبقى أنت ماشي إن شاء الله في الطريق الصح أما تلاقي نفسك قاعد تتقاعس وتتباطئ وتتقلل وكذا يبقى في حاجة غلط ثم باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء تفضل الورقه دي لو سبتها اه كلام مظبوط استحباب طيب الكلام وتلاقه الوجه عند اللقاء العنوان ده يقول لك ايه يا تاخد من العناوين دي ايه ماشي ماشي بس انا شغلة ما سطف شو اسمعه <تصفيق> طيب ما اقول كلمة احسن ما كد ألا يطرى ان هذا العنوان ترجمة حياة النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا لا حيات كلها طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء يقول جاريه ابن عبد الله البجلي ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبس صح ولا لا يا جماعة كان كثير التبسم كان دائم البشر كان دايماً حياته تفاؤل صلى الله عليه وسلم لأن بعض الناس ينقص على الناس حياته تلاقي بخته بعيد ويتكلم في ألم المسلمين يعمل النبضة عيد زي الناس اللي خلاصوا صلاة العيد هم عين المقبرة النبضة يوم عيد مفروض انك انت تشجع الناس وترغب الناس وتعمل كده يعني حاجة تفتح نفسهم تبشرهم بنصر الله تبشرهم بالخير وان الازمة اللي فيها سيعقوبها الف... جزاك الله خير سيعقوبها فرج قريب وكذا مهم جدا هذا الكلام قالت علا واخفت جناحك للمؤمنين هو الانسان ليه جناحك معه طب ليه ما قالش ليه جابدين الجناح ده بيعمل ايه جماعة؟ بالنسبة للفرخة بتاع الطائر هل لما عمرك شفت طائر كده حط جناحه على ابنه وكسره؟ لكن يحط عليك ده ايه؟ يعني الدفل المحبة الخير هو انت كده كأنك انت طائر اللي يجي تحت جناحك يجي تكل خير حط فيها بقى لين الجانب؟ حط فيها التواضع حط فيها السهولة والانبساط والانشراح حط فيها كل معاني جميلة دمع مين يا جماعة؟ المؤمنين طب الكفار يا أيها النبي جاهد الكفار والمناثقين احنا ألبناه يقول لك يا أخي لازم نظر الإسلام بمظهر حسن فإيه النظر الإسلام بمظهر حسن يعني بلاش نأذق النصارى ونقوله عليهم كفار واحد بيتكلمنا على خطبة الجمعة اللي فاتت من أحد الإخوة يعني بقول والله يا أخي يعني خطب خطبة كويسة وقام له محترم مسؤول كبير في التعليم قال له أخي مش وقته مش وقته هو إيه اللي مش وقته يجب أن نفرق بين مسألة هم جدا بين أمر عقدي و أمر هل أنا أكلمهم كأمر عقدي أم أمر معاملة؟ عقيدة لكن المعاملة لهم حق ويجوز أمور كثيرة جدا يبيعهم ويشتروا ونختلط معهم لكن لا نبقى أصحاب لا نبقى أحباب لا نبقى أخلاء زي كان أيام النظام البائد يعني شفت واحد ما بيصليش حتى الجمعة كان في عيد للنصار ولابس بدلة ومتوظف أخي بتوضيبة وبيح يحضر يقول لك يا أخي عشان خطر أن احنا عشان خطر ده أنت ما صليش الجمعة ده أنت ما بيجيش الجمعة تروح عند الأسيس في الكنيسة الله نستعب واخدين بالكم يقول أيضا ولو كنت فضا غليظا القلب لن فضوا من حولك يبقى نقول أن أولن النبي صلى الله عليه وسلم ملك القلوب برحمة بحب ليس بآيات ولا بنبور ولا برسالة بلن جانب بسهولة في التعامل صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أحاديث منها حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق طمرة فمن لم يجد فبكلمه طيبه اتقوا النار التقى يعني يا جماعه اتقي الشيء يعني يا. اه كين نفسك تجنبه ابتعد عنه والتقوى تلاقيها في القران مرتبطه بثلاث اشياء بالله و النار كمان ثالث لا ها لا ايه اللي انت تتقيه احسنت اغتبالك دية اللي ربنا عز وجل قرنها في القرآن ان الواحد ايه يتقيه يجعل نفسه قاية من الاسباب التي تغضب الرب سبحانه وتعالى او تؤدي الانسان الى النار يقول ولو بشق طمره طب فيه ازغر من كده فمن لم يجد فبكلمة طيبة يبقى الكلمة طيبة صدق هذا الحديث متفق علي البخاري 1413 ومسلم 1016 اتقوا اجعلوا بينكم وبينها وقاية بشق طمع يعني لو نص طمعي كانت عائشة تنفق ولو القليل فإذا سؤلت تقول كم فيها من ذرات والله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرات خير بعض الناس يستحنوا وطلع أحسنت لما دخلت عليها الماء ومعها طفليها فأعطت طمى فقسمتها بين طفليها استحباب الصدقة ولو بالقلي للآية التي قلنا فمن يعمل مثقال ذرات إيه كذلك مسألة مهمة جدا يا جماعة أن بعض الناس يرد السائل بغلظة وشدة يعني ما فيش قولي أخي الله يعطيك الله يسه عليك, الله عليك. لا بيتسمع كلام عجيب فيه متسولين لكن أنت وما يدريك يعني مرة كنا في مسجد الهادي وكنت أنا متأخرة في الصلاة وقامت ست جابت قصة تقطعي القلب الله أعلم بقى هي صادقة هي كاذبة المهمة واحد أم متكلم وقال للمرأة يعني دامش مكان للطلب وما تطلبيش ولا كذا ولا كذا ولا كذا وتعامل معها على أنها حرامية ونصابة تكلم معها بمنطل قسر فأنا قمت جايب متكلم بعدها طبعا مش نفس المرأة مرة تانية قلت كناك انك انت تقول للناس ما تطلبش في المسجد ده أصل لكن الموقف ده مع المراه دي, دي كان ينبغي عليك انك تعمل تتبين كلامها تشوفها محقه ولا كاذبه هي بتقول في وفي وكذا روح مع يا جماعه خلاص انتوا جمعتوا هاتي بقى جبنا 50 جنيهات ال 50 جنيه دي وانا هاجي معاك اذا لقيتك محتاجه هديك ال 50 ربنا يقدرني عليك كمان لو لقيتك إن أنت كذابة يبقى لك لنا معاك كلام تاني صح أو لا جماعة هو خد الطريق السهل واتهر من لا افرد أنا قلت له افرد إن هي صادقة افرد إن جالك مئة واحدة كذابة وحرامية ونصابة ودي الواحدة الصادقة افرد إن كان واحد يقال لها تعالي وأنا هدكي تعالي يعني أعمل معاك حرامة الله يكركم أعزكم وهدكي اللي أنت عايزها وقالت لقى المسجد أبرك ورحت المسجد وأغلق الباب المسجد فواجيها ممكن لو هي شريفة وعفيفة تروح تقول إيه خلاص بها اللي بواب كلها أغلقت فواجي صح أو لا فلابد أن الواحد مثل هذه الأمور يأخذ الحل السهلة البسيط واتهم المرأة غلط لا والله أنت تشوف وتتبين يعني كان بحكم الأماط الدول اللي يعني ربنا منع عليها بخير وكذا فكان بيأتي الناس مرة تجي تبص تلاقي الناس جاي بتأشيرة رجال أعمال مثل عشان خطر يشحى جاي بتأشيرة زيارة رجل أعمال رجل بالك أو تلاقي ربط إيده وإيده مفيش فيها حاجة تشوف حاجات كتيرة بقى يعني واحد مرة جاي مرتب لحيته ترتيبة يعني قاعد تحت إيد الحلاق مش أقل من ساعة ولما جاي قاعد يعمل حركة في دماغه كده إنها لا تثبت أبداً فواحد رضي رضي طبيعاً قال يا عم الحك فضل بقى إيه يهز براسه بشكل معين أنت أعدت تحت إيد الحلق إزاي عشان يزبط لك دقنك بالشكل دي مثلاً يعني فتلاقي بعض الناس جايب دليل إيه؟ كذبوه معه فأنت تتبين لا أنت يعني تخرج بدون يعني تحقق ولانك انت ترد ايه بقسوه بعض الناس بيرد بشكل بشع هو الاصل ان احنا الروحانيه احنا اللي نسال عليها بمثله عليها ونعطيها وعليكم السلام ونتواصل معاها وكذا لكن بعض الناس بيطلع من باب خلاص ما عادش هيموت يا وبتجد الناس فيها صدق اه مش الجميع لكن فيه كتير منهم وطبعا يا جماعه احنا في زمن صعب يعني انا بتالي الاسره اللي يدخلها 1000 جنيه في الشهر حتى لو هي 3 4 افراد في الحاله اللي احنا فيها والغلاء حتى لو ساكن في بيته والله ممكن يستحق الزكاه الله المستعان مساء الله الحديث الثاني والكلمة الطيبة صدقة طبعاً ده جزء من حديث في البخاري المسلم البخاري 1989 ومسلم 2009 ده بيقولك حتى الكلمة الطيبة لك بها أجل صدق يعني حسنات يعني ممكن تحبس عن الجنب حسناً يعني كلمة واحدة طيبة كنت تقولها وتنجو وتدخل الجنة تخيل أنت مثل هذا الأمر فإحنا محتاجين للكلام الطيب ونكسر منه وأفضل الكلام الطيب إياه جماعة ذكر الله ذكر الله أموما وأفضل الذكر قراءة القرآن لأنه كلام الله سبحانه وتعالى والحديث مليء بالفوائد منها مثلاً إن الواحد يؤمر بالمعروف وهنا عن المكر دي كلام صدق شايف واحد في غلط شايف واحد في عيب يعني أنا أنا جاي من عند المول لغاية ما وصلت لجمع بنتي مسكة طلع من المداسة وقعد أتكلم في ولد وقعد يعني أشوف إيه نوعية الكلام اللي خليها ماشية يعني باهتمام شديد جدا أحد أتكلم مع ولد كلام عيب وكلام فاضح وكلام اللي تقدم فأنت أقول ولو كلام على الأقل إذا ما يفتش تمنعها تماماً فلا أقل من أنك إيه توقف المكالمة الوقت لأنها تستغل فرصة أنها بعيدة عن أهلها فأنت لما تمنعها يبقى أنت عملت خير هذا من باب الأمر معد من على المزلقان الأسبوع اللي فات يوم الخميس بين الفتوى اللي كان قمت وقيت بنت ماشى بطنها بينا خد يا بنت أنت بنت ماذا؟ ايه اللي انت عامله ده انا تاني مش واخده بالك ايدك باينه مش واخده بالك حته من, من كعبك باينه دي اللي مش واخده بالك مش بطنك باينه ها من امر بالمعروف ونهى عن المنكر والله صل من ان يكون في الكلام زي ما قلت لك كلام طيب باداء طيب و برضه ناخد والكلمه الطيبه صدقه ان الصدقه دي بتشمل انواع من الخير كذلك ايضا ان مش لازم انها تكون نفقه ممكن يكون تبسم ممكن يكون فعل واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ان المسح على راس اليتيم اجي كده يعني حاجة بساطة جدا تؤجر عليها ثم ذكر حديث ابي ذرب أبو وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحكرن من المعروف شيئا ولو أن تلق أخاك بوجه طلق رواه مسلم حديث 1626 هذا في باب البر ولذلك قالوا موجودة هكذا وموجودة هكذا قالوا في البر قالوا البر شيء هين وجهٌ طليق ولسانٌ ليّ والبِف كلمة تجمع كل الخير الدين كله في كلمة البِف كل حاجة بقى لا تحقّرنّا يعني ما, ما تستقلش من المعروف الحاجة اللي هي موافقة الشرع يعني ولو أن تلقى أخاك يعني دي هتكلّفك إيه جماعة بعض ناس يقول لك ده مقابلني بوش جبس ويقول لك كت... يعني ايه؟ يعني مكشف. ليه؟ زي ما الاستاذ محمد قال قبل شوية. لقيني؟ يعني قابلني مقابلك ويسا مش عايز منك حاجة. والحديث ده فيه ان الواحد لابد يسعى بين الناس بحب يا جماعة نتودد الى الناس ونتحابب بين... مع الناس. تمشي ده تلقى عليه السلام تمشي ده تسأله عن حاله واحد عايز يعان تعينه واحد عنده مشكلة تحاول تحلهله ده سعينة بين الناس ده حياة النبي صلى الله عليه وسلم ودي فيها ان طلاقة الوجه والابتسامة ده تعبير في الظاهر في القلب حتى يا اخي يعني لو انك انت بتبغض او بتكره النبي صلى الله عليه قال ان لنبش في وجوه اقوام في وجوه اقوام وقلوبنا تلعنهم يعني أنت بتعمل المعروف لأنك أهل المعروف زي أبذل الخير في أهله وفي غير أهله إلا يصادف أهله فأنت أهله أنت أهل الخير أنت أهل أنك تساعد الناس والمؤمن اه اه هين لين بشوش يألف ويؤلف سهل جدا ينفعل مع الناس ويندمج مع الناس ويحب الناس والناس تحبه ثم أتى باب استحسان بيان الكلام وإضاح للمخاطر الواحدة ما يتكلم يتكلم كلام بين ما يستعجلش تليه بعض الناس بيأكل الكلام وده وطحة أوى يا جماعة في إلقاء السلام يقول لك سامو عليكم سامو عليكم هذي مثل السام عليكم ها بغد بارك هان ياكل الكلام اكل بيقول لك عايز سكته عايزك سكته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يقوم وكله اكل فدي هكذا فالواحد لا يستعجل ما يسعش الصراع ياكل الكلام او ان لا يفهم الكلام لذلك قال لك استحباب بيان الكلام وإضاحه للمخاطئ أنت بتتكلم عشان إيه؟ عشان تفاهم اللي قدامه فأنت إذا وصلت له الكلمة مش كاملة يبقى كده المعنى هيوصل مش كامل خصوصا في بعض الكلمات اللي قد تتشبه مع غيرها أو قد يساء فهمها واخدين بالكم واتليه بعض الناس اللي يجي يعني يأتي بالكلام الغريب العجيب يظن أنه الفصاحة والبلاغة أنه يجيب كلام صعب الناس ما تفهموش والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن يعني أن المتشضّق في الكلام هذا يعني غير يعني النبي صلى الله عليه قال قال إيه وتوعدهم بالويل ويل ليه مين دونه هل المتفيقين المتقعف لا يأتي بقعب كلام كده يفتح ويجيب كلمته لا أنت تتكلم الناس يعني كنا نبارح في جنازة وتكلم مجموعة من المشايك يمكن قاعدين ساعة نتكلم إحنا رحين بنتكلم عن إيه؟ عن جنازة فايع أنا أرى إنك أنت مطالب في الجنازة دي توصل ثلاث معاني سهلة المعنى الأول أن الناس تعتبر وتتطائف بالموت الأمر الثاني ان احنا لا ان احنا نلتزم السنه فيما يتعلق بهذه الجنازه من الصلاه عليها والمشي وراها والوصول بها الى المقبره والوقوف بصمت حتى ينتهي من الدفن ويدعو في سبق. صح ولا لا تبين لنا الكلام وخصوصا ان في اغلاط كثيره جدا الناس بتقع فيها زي الناس تروح للمقبره بدون ما تقول دعاء دخول المقبره مش كتير بيعمل كده يجلس في المقبرة يقعد حتى تلاقيه في بلاد كتبة جدا خصوصا في القرى يعمل مظلة في أول المقبرة الناس يوصل للمقبرة ام جالسة واثنين ثلاثة اللي يوصلوا الميت طب هو كده يبقى شيع الميت فانت تبين للناس ان تشيق الجنازة الى ايه ما تصل وتقف عندها ايه بعض الناس اللي ايه ويروح والأم عند الميت بتاعه يدعيله يكونوا خلصهم وام واجع مسلم عليه بعض الناس اول ما يوصل يحطوا الميت يقوم قايل لا الميت يلا بقى نطلع عشان نستقبل الناس ما ان شاء الله ما استقبلتوا الناس ده انت ده المؤمن. المؤمن صلى الله عليه وسلم بين ان اخر فتنه تقعد على قلب المؤمن المؤمن فتنه شديده جدا حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لا نقع فيما نحذر الناس منه صلى الله عليه وسلم يعني بين ان الميت لا يسمع قعرب نعال اصحابه إذا ولوا عنه مدبرين قالوا من الخوف والبعب اللي هو بيبقى فيه حياة جديدة ونظام جديد وطعية جديدة, جديدة فننبه الناس على كده قال ليه واحد قاعد يتكلمني في رطيفة من النطائف واحد قاعد يتكلمني في آيات بعيدة احنا عايزين حاجة تناسب الموقف ايه اللي انا فيه الان اعلم الناس حاجة الان ضاقت ان واحد ان اوضع بني قال له يا شيخ جزاك الله خير انت نبهت الناس قاعدة تتكلم في المشيخ وانت بتتكلم على اللي موجوده هو ده ينبغي ان انك طرى ان الناس محتاجة كده لو دخلت على ناس عصاه دخلت عليهم في قهوة قاعد اللي يشيج واللي لعب ضمنه واللي يتفرج على الحوام واللي بيلعب الحوام واللي بيكلم عام تقول لهم ابشبوا ان الله غفور وحيم دول هيعملوا اي دولة؟ هيقولوا اذا كنا هنمشي الساعة عشرة؟ نمشي الساعة اثنين؟ واخد بالك؟ او يقول لهم يا اللي قتل مائت نفسه وابنا عز جل ومعملش خير قط اقولوا ده احنا بنعمل خير؟ والله أو إنك تروح لناس أهل طاعة يعني والأمور يعني الحمد لله تقول لهم والله يعني صعب جدا أنكم توصلوا للجنة يقولوا <تصفيق> خلاص ما عدناش نبطل عميل بقى وهو لازم أن الواحد يخطابها جماعة يقول لمن ليه يناسب الحضور آه وحتى قالوا في قول الله تباري تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي ليه ليه يبين لهم تليني بعض الخطباء للأسف الشديد تليني بيتكلم ويتكلم باللغة العمية على الأرض قوي أو يدخلك بعض المعاني بالإنجليز مثلا ولا حاجة في الخطبة لا تعرفش بأي سبب ولا أي طريقة أو يضرب لك مثال ويجيب لك ألفاظ الناس من الصوت بالضبط وتلحد يسيب على المن بقول ابن كذا وأم كذا واللي عمل كذا كلام ما ينفعش غالص على المن يقول لك تكلمه كلام بديئ زي واحد مثلا بيتكلم عن كان مره بيتكلم النساء قعد يجيب أسماء اللباس الداخلي للمراه بالاسم كده في المايك اهو ده ينفع الكلام ده ما ينفعش تقول مثلا لبس خفيف يعني متع... كاسي عرياك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص والمعنى واضح لما اقول لك هي يعني لابسه لبس مكشوف عايز افصلها دي خلاص مفهوم ثم ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى إيه؟ تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثاً رواه البخاري حديث خمسة ده مهم جداً يا جماعة إنك إنت تتكلم في مسألة وتقول لهم خلي بالك وممكن الكلام ده يتفهم غلط بكذا وكذا الصحيح إن لنا كلام معناه كذا وكذا يا جماعة حتى لا يفهم كلام خطأ ولا ينقل خطأ صح ولا لا زي مثلا نقول يعني مثلا واحد يسألك الكلام ده تقول هذا الكلام كف أنا قلت أن فلان كافر فيه فارق من فلان كافر وهذا الكلام كفر ولا ما ده فارق كبير جدا فينقل أن فلان بيكفر فلان طيب هو ده كفره لا ما حصلش أه. أنا أقصد إيه أنك تبين تبين يعني مثلا بعض الناس يقول لك وهذا فيه طب الناس يعني مش عايف عن ايه تأويل أقول لك هذا ماذا بالأشاعرة والناس يعني مش عايف عنها الشاعر يمكن يقول لك الأشاعر دي يعني اللي لا شعر يعني والله ما يعرفش أقول لك ده كلام معتزم يعني ايه ما يعرفش فلابد انك انت اهدأت بكلام توضحه ولو بكلام بسيط جدا فكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة يفضل معهم لغاية ما يفهموه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم, سلم عليهم ثلاثة يعني يقولون السلام عليكم والسلام عليكم والسلام عليكم عمال إيه؟ أحسنت إذا ما رضوش جايزوا يكونوا مش منتبئين جايزوا صوتك واطي تعيد لغاية ما إيه؟ يبقى أنت عملت اللي عليك بعد رجالات واحد معد من علينا مبايع فأنا بقول له أفلان قال له والله قلت سلام عليكم بتقول له بس احنا بس معناش والدليل إن إحنا ما رضناش فلا بد ان الواحد ايه عشان ما يوجدش باب للشيطان يا جماعه فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان تكرار الكلام وتكرار السلام ده متى عند خشيه عدم السماح او الفهم امر مندوب امر مستحب وان التكرار يكون خلاص اقصى حاجه 3 بقى عشان نخطب ايه ما فهمش بعد مره بعد الثانيه بعد الثالثه وهذا فيها أرض المسألة مهمة جداً حسن توجيهه وتعليمه وإبشاده ورحمته بالأمة صلى الله عليه وسلم بيوجه وبعدين بيخلي ديب أسوة وقدوة للمعلمين والمربين في توجيههم بأسلوب الخطاب والكلام يعني الأخت بعتالي هنا الورقة اللي قدت معنى إن الله إن الملائكة تختصم في الملأ الأعلى في الكفهات والدرجات هل هذا الحديث في هذا الصراحين اللي كانت خطبة الجمعة الماضية في المجمع كنا نتكلم في حديث اختصام الملأ الأعلى أو حديث الكفرات والدرجان هذا الحديث موجود في أكثر من باب موجود عند التيميذي من حديث معاذ وموجود في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس وموجود عند جمع من الصحابة في أكثر من كتاب وعند التبراني في الكبيب عن أكثر من صحابي و ممكن تجدوه في كتاب الحديث القدسيه او في مثل هذه الكتب كتب السنه زي المسند وسنن الترمذي ومعجم الطبراني الكبير و كتاب محمد بن نصر في كتاب الصلاه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاه وموجود يعني حتى تلاقيه في كتب المواعظ والرقائق وكذا وطبعا هو حديث مليء بالمعاني واختصام الملأ الأعلى الملأ الأعلى هم الملائكة المقربون الملائكة في السماء واختصامهم يعني منقشتهم ومحاورتهم ومجدلتهم قاعدين يتكلمهم ما هي الكفرات وما هي الدرجات والخطبة بتاع الجمعة النفاتة موجودة واحتمالا نحن نوزعها إن شاء الله بإذن الله وهنزل على الموقع اللي احنا شغلين عليه اللي هو واحد السلفة يقول حديث الثاني عن عائشة رضي الله عنه قالت كان كلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه هذا حديث عند أبي داود ويسنده صحيح كما يقول الشيخ الألباني في صحيح أبي داود حديث في, المس... في السنة الأبي داود حديث 400051 وده فيه إن كان كلامه كلام بيّن كلام ظاهر كلام واضح كلام فصل بين الكلمات يعني مش بيدخل كلمات بعضها أو جمل سابعة أو كذا وكما قال ربنا تباكة تعالى إنه لقول فصل يعني ايه واضح بيّن ما فيه إشكال ولا غموض ودي فيها ايه يا جماعة فصحة النبي صلى الله عليه وسلم ومخاطبته للناس بما يفهمون صلى الله عليه وسلم ثم الباب التسعين باب اصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام ده في حسن الاصغاء بالقول والفعل بالقول ازاي يا حسن الاصغاء بالقول ازاي يعني النساء اللي قاعده تتكلم ديت ده إصغ... حسن اصغاء بالقول ولا غير كده غير كده فمن حسن الاصغاء بالقول ان انا أتكلم وهي تسمع فلو إني يعني تكلمت وأنا تكلم يبقى فيش إصغاء لإن ربنا نص في كتابه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف مش معقولة إنك لنبقى أنا قاعد أكلمك وإنت مشغول بتقول تاني لا أنا معك يا شيخ معي منين وأنت بلك في مكانت أنا خالص صح ولا لا يا جماعة آه يبقى الواحد ممكن يسكت الناس مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن جاير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واستنصت الناس استنصت الناس يعني يا جماعة مرهم بالسكوت والصمت والإنصات ها؟ ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض هذا في البخير مسلم في البخير حديث 121 ومسلم حديث 65 يعني لا ترجعوا يعني لا تصيروا كفارا اي كلفا يعني هل ان الواحد إيه إيه يعني لما يؤذي الناس يبقى كافر هنكفر الناس بالمعصيه لا, لا. لكن متى يكفر ان استحل شفت الفرق لو واحد بيقول والله يعني اني عادي ان انا اتل في المسلمين وذبح فيهم او ان الخمر حلال مش حرار أو إن الصلاة دية زي ما تصليش بالضبط مسلم كامل الإيمان واخدين بالكم فهو هنا يقول كالكفار من عدة الكفار أو طبيعي عند الكفار يشتغلوا ببعض أو هذا كف دون كف ليس الكف الأكبر المخرج من الملة إلا إذا استحلوا إيه الإنسان يعني لا ترجعوا بعد آه. يبقى دي بينهى عن الأسباب التي تؤدي إلى التقاطع والتقاتل زي الحسد وزي التباغض والتدابر معد يا جماعة أول أمس والله إذا ما بقول لكم جدا لقيت مجموعة قاعدة تهزر بالإيد مجموعة خمسة ستة قاعدين واثنين بيهزروا مع بعض بالإيد فقالت لهم بلاش يهزر بالإيد والله يا جماعة ما خلصت الكلمة وانقلب من ضحك لجد وفضل وشكل وقطعه يدوم بعضه وبيتفضحها في شرع الجيش ملاش أول من آخر هو النبي صلى الله عليه يعني قوله حق طبيب صلى الله عليه يعني يقل المجتمع من أي سوء قبل أن يترك المجتمع إلى الضياع صلى الله عليه وسلم فيبقى أي باب يود للغلط بيقفله وأي باب بيود للخير بيفتحه الباب الأخير اللي هنقف عنده باب الوعظ والاقتصاد فيه الواحد يعظه ما يمللش الناس ولا يزود على الناس واستشهد بقول الله طباغت على ادعو الى سبيل ربك بالحكمة الحكمة اللي هي ايه القرآن الحكمة في معنى العام وضع الشيء في موضوع لكن المقصود بها ايه بالقرآن مش معقولة انت تعرف على المقبر ما تقولش ايه او تقول محضرة ما تقولش ايه أو أعدت تكلم ساعة وقلت آية لا. لكن أفضل ما تدعو به إلى الله كلام الله القرآن والموعظة الحسنة لهم وعظ القرآن والسنة وغيرها وقيل الكلام اللين الخال من التغريض والتعنيب والقصة المشهورة أني دخل الرجل على أرون رشيد قال إني محدثك ومغلظ لك في الحديث والوعظ فقال لا تحدثني ولا تعرضني فإن الله أرسل من هو أفضل منك إلى من هو أضل مني فأمره بقول فقول له قولا لينة لعله هو ده كلام بعض الناس يأتي بكلام صعب جدا كلام غليظ كلام شديد أو يفضل يشوف الواحد مشغول ويقعد با إيه يدلوا موضوع ما يبطلش او يروح لواحد في شغله او يوقف واحد زي ما انا جاي واحد يقول انا عايف ان انت عندك دايس ومشغول بس موضوع ايه الموضوع يوعد يقول ايه كذلك طب خلينا بعد الدفس طب بس اخر كله هتقول له ايه ده واخدين بالكم فالواحد لابد ان هو يكون ايه يعني يراعق احوال الناس شوف واحد مثلا يعني اه اه عمل مثلا الله يعينك الله يوفاك الله يصالك انا محتاجك لما تخلص لو في مجال ما كانش اليوم يبقى بكر زي بعض الناس اما تجد التسعة تقول له وفادة اكلمك الآن عند موضوع ياخد ثلاث دقايق بس ثلاث دقايق يعني ثلاث دقايق بعض الناس يقولك ثلاث دقايق وقعد ثلاث ساعات بعض الناس يعني واحد ما يكلمني قعد يعدل كلام عشر مرات اقول له يا اخي مفيش داعي قال لي بس طب اسمع يقوم جايبه نفسي طب اقول له يا اخي طب اقول لك قلت هو لو فاع سلام, سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام هو, هو الامر سبب نزول يعني بس خلص الحته دي وبعدين وعن ابي وائل شقيق ابن سلم قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة يعني في الإسبوع مرة فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أمن لكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا متفق عليه الحديث ده كان بيكلم مينة جماعة الصحابة وكبار التابعين لأن بعض الناس البعيد عن دينه تماما ده اللي ما بيجنكشا ليوم الجمعة يا رجل اللي ما بيجيشا ليوم الجمعة أخطب له خمس دقيقة إزاله أنا عايزة أدد له عقيد وعايزة فقه وعايزة أدد له سيرة وعايزة معاملات وعايزة أدد عبادات وعايزة أدد له أخلاق وعايزة مواعظ وإنشهادات. أجمع له الكلام ده إمت؟ هو أنا ما بشوفوش. ده هو جاي لي أنا أقصد إيه؟ إني يعني إيه؟ دولة أصلاً كان بيسمع الكلمة مثل حديث النبس صلى الله عليه وسلم. لو تعلمون ما أعلم لضحقتم قليلاً ولبكيتم كثيراً. دي احنا قلنا هو وبتحك. انا بقول لكم وبتح وانا اللي بتكلم فمن المستمع فغطى اصحابه رسول صلى الله يسا سلم وجوههم ولهم خنين يعني بكم بايه بكاء بصوت بكلمة بجملة انت تكرأ على الناس القرآن كله وقول ولا اي حاجة خالص فانت لازم تبين للناس وتوضح للناس ونقف عندها دية وهنتكلم على السيد محمد في موضوعنا ازين شيخة ما زعلش مننا لأنه حبيبنا ونكمل بإذن الله المرة القادمة حتى ننهي بإذن الله الباب إن شاء الله ومع ذلك احنا نعرض عرض السريع حتى ان احنا يعني ايه نمر على البال والولاء يكون كامل إن شاء الله بإذن الله حتى لو قبل منها نعطولك إن شاء الله بس الأسماء ضوية جماعة كتبت الأسماء ضوية الأخوات المرة اللي فاتن ما جابوش الأسماء والأسماء عندما ضوية جدا بارك الله فيكم لأن الحضور له قصط في الجوائز